اللهم انت السلام ومنك السلام فحينا ربنا بالسلام اللهم انت السلام ومنك السلام فحينا ربنا بالسلام اللهم انت السلام ومنك السلام صحينا ربنا بسلام اللهم زد هذا البيت تشريفا وتعظيما وتكريما ومهابا وزد من شرفه وكرماه ممن حجه واعتمره تشريفا تَشْرِيفًا وتكريما وتعظيما وبرا اللهم زد هذا البيت تشريفا وتعظيما وتكريما ومهابة وزدنا من شرفه وكرماه ممن حجه واعتمره تشريفا وتكريما وتعظيما وبرا اللهم زد هذا البيت تشريفا وتعظيما وتكريما ومهابة وذل من شرفاه وكرماه ممن حجه واعتمره تشريفا وتكريما وتعظيما وبرما